بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خاضضة رافعة إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بسام فكانت هباء هباءً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 ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة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 وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون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 أَوَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون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 فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما